او ربناه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم al تُكَلِّمُ الْمُنَاسِفَ فِي مَذْبَحِكَ هُنَا وَإِذْ عَرِلَ مُنْكَكَ جاي. وإذ أنلنتك كتابا والحكمة تعود توانئ يجيدوا الله من منني تزاين اتق ايرب اذني فتعق فيلا فتنول طيرا بيني Why so'rildi What is all to mm do -hmm. It's a whole building. Oh, mm -hmm. Tom! go oh. Hey! A hey.